وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وصيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لا بسيل فيها احقابا لا يذوقون فيها غردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاءا وفاقا إنهم كانوا لا يرجو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 لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة تصف لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صابا ذلك اليوم الحق فمن شاء